الهولم الدمهة تاني الدمهة لو قلت تقول انا قلت لابني في حلفان على المصحف منك وميني عشان تعرف كده عامل حال لا موحف حال انا دمهة لو جربت في حاجة تنكر كلام خاتي بيه وشمال انا هتصل بيه وقلت لي هاي اميرة استني للصبح انت كده كده راحة بكلية قلت لك قلت اه اللي هو وضيتها نام حضرتك قلت لي خلاص نام يلا تخيم ديور رميت في الغطف والشي وقفت لي بالنور اه فين ده اه بالله العظيم حطت وشي ما قالتش ما على السرير اه على السرير بوشك مش, مش لا قالت وشي والله حادتت لي في وشي طب انا زمان ما بزيش. مش مشكلة انت قلت لا ما تدوش قلت لي أنا, انا مش هادفع انا ابوظ عشان خاطر ما بتخش اوضه الا لما اوطي انا انا قلت لك ولا تنام ايه عايز انا انا قلت لا روحت افس شقتي ماما كان عايز يدخليك اوضه النوم يا أمير عشان تناموا سوا ويصلحك يا لا يا ماما مش هيصلح مش ما انت قايله يا اميره بيقعد يصلح عليها ساعة عشان ساعه عشان هو غلطان يا ماما انا ماما ليه ليه زعلان وبيصلح مراته خلاص ما بين بنت وكل يا أمير لا يا ماما مش, مش, مش ما بيكتي مام. مام ما كل, مام كل حاجة لا انا غازبن عنه ما بعرفش انسى يبقى عشان نحضر بعدها وبعد كده اتصلت بابوك يا اميره بلاش لا انا هجيب تكتك تصلب بحضرتك في الاخر الآخر ويخرج عماتي تتكلم وبتزعع وبتشوف بتاعك عادتها فبعملها كده حقي رفع الشيب شيب عليه. لا مرصاد الشيب شيب معي. لا رفعت الشيب شيب وشلتيم الرجلك يا أميرة وأنت ولو كده حدفع الموسعة ثانية. لا مرت بس. يا أميرة لو كده حدفع الموسعة في, في أنت ما رفعت الشيب شيب. أنا أهني شبعني حاط. لا لا. بس بس بس. رفعت الشيب شيب. رفعت الشيب شيب عليها يا أميرة. بعد ما رفعت الشيبشب عليها وخرجت ووصلت الاول على التتين في السلس مش واقف ورا الباب اه على السلامه لا ما قلتش والله ما قلت والله الله بالسلام والله ما قفلت الباب انما ولا شديتي ولا زي ولا ترطق ولا قلت, إننا قلت إننا حاجه ما قلتش حاجة. على فكره ما بلاش عليك وانا قلت كده عشان نبقى فاهمين بس يا اميره من بالله انك شلتي الشيبشب من رجلك ورفعتيه على حتى قلت لك اخبطي اصل كنت ماسكاه اه عامل حاجه ولا معذبك في حاجه مبهدلك زي ما هاجي في التليفون عملت حاجة في الضروجي.